سد اق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرا Mudahlah aku nudaroh in nama Tuhan doa lawak yang wajah nujum tu misat wajah sama ufurijat wajah jibalu nusifat wajah rasulung kitat liayi yau min ujilat liayu min fath wama adaroh kama yau mufas Wahyulih yauma idilil mukhazibin, alam nukhlikil awalin, sumanut bi unghumul akhirin, kadalika nafalul bilmu jirimin. Wahyulih yauma idilil mukhazibin, alam nakhlukum mimma. Fajar alnaufikororim makin ila ko darim maklum fakodar na fani mal ko diruan أَلَمْ نَجَّأَ اللَّهَ رَضُوْكِ فَاتَّ أَحْيَا أَوْ أَمْوَاتَا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِي خَاتِي وَأَسْكَأِنَاكُمْ مَا أَوْفُرَاتَا وَيَلُؤِي أَوْمَاءِ الْمُكَذِّبِينَ يَحْلِكُ إِلَّا بِهِ تُكَذِّبُونَ يا طالقوا إلى الذين ذلّت شعاب لا ضلّي له ولا يغني من اللهب إن ترمي بشرورك القصر كأنه جمال توسف ويلو يوما إذ هذا يوم لا ينفع فيه قول ولا يؤذن لهم فيعتذر